أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ خَلَدُوا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي زِدْرٍ مَخْطُودٍ وَطَلْحٍ منضود مَنْدُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعل أصحاق الشمال ما أصحاب الشمال في سموه وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكان. كانوا يقولون أئذا متنا وكنا طرابا وعظاما أئنا وماليون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نظرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون